إنسان لا يطغى كلا إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينها عبدا إذا صلى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 نصيه كاذبه خاطئه فليدعوا نديه فليدعوا نديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد وقترب